وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يرقب بين احد من وهم ونحن له مسلمون فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا عَلَى اللَّهِ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلِ اتَّحِدُوا دُونَ نَافِلَةِ اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّا إِذَا رَأَيْنَا مَوَائِسَ مَا عِلا وَإِسْحَاقَ اسباط كانوا هودا او نصارا قل الا انتم اعلم امر الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله